بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس حديث وقد سبق وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى وأتم الحج العمرة لله وعن بي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد غرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله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 الصبي الصبي ابن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك رواه النسائي الله سبحانه وتعليم بسم الله الصلاة والسلام على محمد <تصفيق> <تصفيق> اخترنا أن نقرأ في الحج ونتجاوز الزكاة والصروم لمناسبة وقرب الحج وقرب موسمه مع أنه بحمد الله واضح الحج قد يكون اوضح من مسائل الزكاة وغيرها وسبب وضوحه كثرة وتردد وتكرر ومباشره فعله فإن المسلم الذي قد حج مرة أو مرتين أو مرارا يجد أن أعمال الحج واضحت عنده وظهرت فلا يبقى فيها التباس وإن كان مع طول الزمان قد يغفل قد يغفل أو ينسى بعض الأحكام ولكن بكل خال مع المباشرة مباشرة في أعمال الحج من أول السفر إلى, إلى نهايته يتبصر بها العادة ويعرف ما له وما يجب أن يفعله فلأجل ذلك ناسب أن نذى عليه علا فنقول أولا الحج لغة مطلق القصد القصد الشيء والتوجه إليه يسمى حجا وقد سمى الله تعالى قصد البيت الحرام حجا في عدة آيات كما في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فسمناه حجا وكذلك في سورة الحج في قول الله تعالى وأذن الله الحج هما الحج الاصطلاحي الشرعي فإنه معروف أنه التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الأعمال التي يؤديها من الحج بالحج وأحرم به العثفونه بانه قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصه وإن كان في هذا التعريف إيهام او ابهام لكنه مستحب فحكمه انه ركن من اركان الاسلام كما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولي الاسلام على خمس فعد منها حج بيت الله الحرام واركان الاسلام معناها, معناها دوائم التي التي يتكون منها وتسمى أيضا زوايا البيت أركانا فيقولون في رفن الشاي جانبه الأقوى ويعبر بالركن عن جزء الماهية التي يتكون منها فالإسلام يتكون من هذه الأركان يعني يتركب منها من بينها الحج ودليله من القرآن الآية الصريحة في سورة آل عمران ولله على الناس حج البعيد من استطاع إليه سبيلا هذه هي التي وجب لأجلها الحج فإنما لله على الناس يعني واجب على الناس لربهم أن يحجوا أن يحجوا ثم استهنا فقال من استطاع فدل على ان من لم يستطع فلا حج عليه علم الله انه لا يستطيعه كل احد فجعل الحج على المستطيع وهكذا الايه الاخرى قوله اتم الحج لامره لله إن هذه الآية هي دليل وجوب الحج والعمرة ولكن الصحيح أنها دليل إتمامهما يعني الدليل على أن من أحرم بالحج وجب عليه الإتمام ومن أحرم بالعمرة وجب عليه الإتمام هذه الآية هي الدليل على ذلك وأتم الحج والعمرة لله ولأجل ذلك اختص الحج بأنه يمضي في فاسده واختص الحج بأنه لا يبطل بالإبطال وغيره من الأعمال تبطل الصلاة إذا نوى قطعها انقطعت وبطلت أو مثلا أنه صلى ركعه ثم سلم ثم بطلت وأمر بأن يستأنفها وأما الحج فلا يبطل بالإبطال وكذلك العمرة لا تبطل بالإبطال. أخذ من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإن الإنسان لو أنه عذر على أن يبطل الحج بعدما أحرم وقال لا حاجة لي الحج ولا أريده ولا ولا أستطيع إتمامه أو أهرب بالعمرة. ثم ألغى إحرامه وقال لا حاجة لي فيه لم يفقد بل هو باقن على إحرامه فهذا أخذ من قوله واتم الحج والعمرة لله أما قول الله تعالى وأذف الناس بالحج فقيل إن هذا أيضا دليل على وجوب الحج وذلك أن الله أمر خليله بأي نادي بالحج، بقوله وأذن الناس بالحج. فقيل إنه ركع على ركع على الجبل، فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله صوته من في أصحاب الرجال. فلأجل ذلك تراهم هم يأتون الى إلى البيت منبين وقالهم لبيك إجابة لتلك الدعوة وذلك النداء الذي ناداه إبراهيم هذا أيضا دليل على وجوب الحج إجابة لدعوة الله على لسان خليله وأما السنة فتواترت الأدلة على وجوده فمنها الحديث بني الإسلام على خمس كما ذكرنا حديث ابن عمر كذلك حديث عمر حديث عمر في هي المشهور بحديث جبريل وفيه أن أنه سأل عن الإسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله إلى قوله وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا قال صدقت فجعل من أركان ومن ما يتم به الاسلام اداء هذا وهذا الحج ومن السنه ايضا هذا الحديث الذي سمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجلا اين هو الأقرب الحابس افي كل عام يا رسول الله فسكت حتى اعانها ثلاثه وسكت حتى كبرها ثلاثا ثم قال لو قلت لها ان وجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج مره فما زاد فهو تطوع وذلك انه يحصل الاعتدال بمره قال قول الله تعالى والله عن ناسيح الجبيت من حج مرة فقد حصلنا إجابة الدعوة وانتزال الأمر فيحكوا من تيشير الله أنه لن يجبه إلا مرة واحده في العمر ولم يجب على كل احد من على من استطاع دون من لم يستطع ومن الأدلة أيضاً خديد عائشة لما قالت هل على النساء من هل من جهاد قال نعم جهاد عليهم جهاد لا كتاب فيه والعمرة وهذا من الأدلة على وجه العمرة أخطر هذه العمرة هل هي واجبة أم لا والجمهور على أنها واجبة وذعب الله للحاكتين كشف الإسلام إلى أنها ليست وليست واجب كشف جنب الحديث الذين قالوا إنها واجبها استدلوا بعد الحديث فإن طوله عليهن جهاد الناحكت على فيه الحد من العرّة <تصفيق> يخيد رجوب عليهم لأي واجبه عليهم لأي عليهم وإذا وجد على النساء على الرجال الطريق الأولى يجب على الرجال الأولى وذلك لأنهم الأصل في الودود الرجال هم الأصل في الودود كذلك لقد استدل على وجوب العلماء. برواية في حديث جبريل المشهور قل الدار القطني باسم عبدالصحيح أنه قال وتحذي البايت وتعتبئ ذكر الظهورة عن حج على وجوبها أيضا بهذا الحديث الذي روي عن الصبي ابن نعبد فإنه جاء إلى عمر وقال إني وجدت الهج والعلغة مكتوبين علي فأهلنت بهما نعهد فقال عمر هديت لسنة نبيك فقاله مكتوبين علي فقاله عمر على أن الهج والعلغة مريضتين مكتوبتين على مكتوبين عليه على أن العلغة ففريضة كما أن الحج ففريضة ومن الأجلة أيضا الحديث الذي سنعره قوله دخلت العنوة في الهج إلى يوم القيامة يعني دخلت أعمالها أعمال في الحج فيجوز أنه يهلم بهما النعمان فتكون الأعمال واحدة كافية عن السكان عن الحج والعمرح إحراما واحدا عنهما فراما واحدا عنهما إساء الواحدا عنهما تقصيرا الحرق واحدا كافي عنهما فهذه أدلة من أوجبها وأما من لم يوجبها فمن روي أنه صلى الله عليه وسلم رسولنا فهل هل تجب العمره فقال لا وانت ياخذ يرا لك واجاب شيخ الاسلام لان تلك الاحاديث في هذا قال الاحاديث التي بها من اجل العمره في هذا قال وان اصحابها ان فيها وقفا او انها محموله على السنيه والنادره او غير ذلك وعلى كلها من أهل الاحتياط هو قول الجنهور سينا وهذه الأذلة متنوعة فتقوى العمل على أنها قوى على أن العمر تواعيبا نأتي إلى مقيف الأذن وشرط الوجوب خمسة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ لحديث رفع القلم عن ثلاثه والرابع كامل كمال الحريه لان العبد غير مستطيع لكل عبادة من العبادات هي شروطة وجود للحد خمسة شروط وكذلك في الذكاة وكذلك في الثيام ومعش بها فالإسلام والعقل والتنهيز وكلام الفرية والاستطاعة هذه هي الحد، الحج ايه الشروط؟ شروط وجود الحد. ثلاثة يجب الحج والعنغة على كافر لأنه مأمور قبل الإنه قبل ذلك بالإسلام قال له التخضر تأتي بشرط الحج هذا وهو الإسلام كذلك العقل لأن المجنون مرحول له القلم وتركب على التكاليف كذلك البلوغ لأن الصغير غير مكلف لم يلعصن التكليل الذي تأجب عليه به العبادات إلا تأجب العباداته بحد، الحد الذي يكون الغاصر من الصغر والكباب هو البلوغ الذي يحصل إما بتنالح وستعشر سنة أو إما في الشعار الخسر حول الآن لأو الإنجيل هذا اللي هو الاحتفال ولهو أو الحقيقة اللي هي والحل في هذا النشأ زي ما كان دون المراوغ لا إنه لا لا عليه لهذا أو في هذا النشأ هذه شروط موجودة والنشاط الثاني الذي هو, هو كمال السرية. فإذا قلت لماذا يستغطوا كنالحة يقول لأخرج المباعر الذي بعضه حظ وبعضه رقيق فإنه لا يجب عليه وإذلك نفاق به تنام السرط فتنعم السرط كومه حظا يملك نفسه لخلال النوف أو المبعض فإنه في ملكية غيره فلا يجب عليه الحجر لأن الحجر يستدعي سفرا طويلا وعيبونة وزمن متذرا أو طويلا فكان عليه أن يقدم أخذة سيده وحق الله تعالى تنفر المسابهة وحقوق العباد لأنه يتغل المشاهة والمضايقة حكم تارك الحج إذا كان مستطيع ويقرد وجوده يسأل أحد الأفواح عن ان ترك الحج وهو مستطيع نكون ورده وعيد وعيد شديد فرغي عن عمر وعن علي أجراني قولها لكم قد تنتموهما كثيرا تتربجوا على إنسان خطبائي فهوه أن عمم الله تعالى لقد هم انتهى لجزا إلى زعب الزناد ويأمروا من قدر على الحج ويأمروا عليهم الجزية ما هم عندي بمسلمين وهذا وعيد تهديد منه في أن يضع الجزية على الذين يستطيعون الحج ولم يحجوا واما الاثر عليه ففيه قوله من قدم على الحج فلم يحرج فليمت انشاء يهوديا او انشاء نصراليا وكانه ايضا على وجه التهديد الا اذا كان تهديدا للحج على وجه النفس له والانكار لفرضيته فان ذلك كفر أما على وجه التكاثل أو تذاق أو التهلاو فإنه لا يصل إلى أن يحكم بكفله ولكنه قد لن نهزم من الله ولا مهزم قطعه بدون عجز يسأل الأخ من أهرم بالحجية وهي جمته. وقلنا له إحرامك لا يزال وأنت لم تزل محيب ما دمت انك لم تتنك لن تكن أعمال الحج الحج إلى ما أحرم به الانسان لجمه الإخنام ولم ينفسخ من الإحرام إلا بأحد الرئيس او يخدى حالتين الحالة الأولى ان يتلبه يكمل. يكمل اعماله فانه يدهش فيتهلل الخاله في الثانيه ان يحصل عليه اصحاب منع وحيلوله بينه وبين اكماله بمرض او ضياع او صد عن البيت او ذلك اليابه الخال يفعل ما قال الله فاذا صرت فلا من الهدي فيذبح ولا ويتهلل اما اذا اعطى الحجه وقال لا حاجه لهذا الحج والغاه ولبس ثيابه ونزع احرامه قلنا له فانت لا تزال محرما حرقك هذا يعتبر حرقا وانت محرم تقليمك وتقيمك ولمسك وترقيه راسك واعمالك هذه كلها اذا انت محظوظات عليك بعددها فجاه عليك بعمل كل رافضه ذكيه فعليك بدية الخرق وبدية التقليم إلى آخره وإذا وطئ جان عبد حتى لا إحرامه ولكن في يجب له إثناء مركاب هكذا وسيأتي مع إثناء هذا إن شاء الله من قبل الإحرام من قبل ما يحضر الزجاج كلها بكين الشيخ ساعدتك العسلة تكون الشيخ الموضوع. أربعة سنوات بعد عملك. أنت بالحج كل شيء. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يزئني عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي وجماعة لحديث ابن عباس أن امراه رضعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغت عليه حجة أخرى. رويما عبد حدثه معت قد عليه حجه اخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما يا صاحب من يا سليمان بن دانا لهذا الحديث هذا حديث الذي ما بالاتاعات الصدقه هذا حديث يدل على سرعه. حيث رغلت بأنها إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أليها محج وقال نعم هو لك أجر فعننا نقول نعم أن يصح منه ألحج ولكن يقول مكانه وليه فيما يأجز عنه فيلبسه وليه الإحرام إذا كان نكرا ألبسه للعزارة ورداء ويربي عنه <تصفيق> لانه لا يحسن وينوي عنه فيقول يعني ينوي بقلبه اني ابصرت ابني هذا او ابنتي في هذا المسؤول في احرام بحج او عظه ويطوف به ويسعى به ويقف به في المواقف ويغني عنه ويقصر بقاسيه ويخلقه ويغلب عنه الاعمال ولو هجئ وهو البشر أقول إن أربع عشرة قبل أن يبلغ فإن حجتها تلك لا تكفي عن حجة الإسلام بل إذا بلغ فعليه حجة الإسلام لهذا الحديث أي مصبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى لأن تلك تعتذب نفلة والنفلة لا يقوم مقال الفرم كذلك المذور لما لم يكن واجبا عليه الحد لكانه مشغولا لخدمه سيده ولو كان مجزا ولو كان عاقلا وكاملا النائحتين لكن سقطت عنه لاحتياجه الى خدمه سيده على احتياج سيده اليه فعند ذلك لا يلزم فاذا حجك ان يتحرر ثم اتك واصبح حرا فعليه حجه اخرى حجه الاسلام لان تلك حجها من غير ايجاب عليه حجه نافعه فان بلغ الصغير ووعتك الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاه عن حجه الاسلام لانهما اتيا بالنسك حال الكمال قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا عتق العبد بعرفة أجزاءه حجه إذا, إذا عتق العبد بعرفة أجزاءه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه إذا عتق العبد فبلغ الصبي وهو في الموسط في يا عمال الحج فتعظة لجزيه لحظة لا يجيه. فإن أتك أو بلغ وفض بعضها أو بجرء بمجدنها. ولكن بعد أن أتى أرضى لن احتلل صبعي رجع إلى عضها وجلس بها لحظة ثم أتى إلى مجدنها. ثم لأنه أتى بطل حصل له الركن أبطل الأرض الذي هو الوقوف حصل له فإذا عاتت فإذا عاتت وهو بمزدلها ولكنه لم يرجع إلى جئنه أو جنب وهو بمزدلها لن يرجع إلى عرضه بل حبطه جئنه في هذه الحال فإذا أتى الزكر فعلى الركن ما هو نفق وهو نفق بحقه فلا تكفي هذه عن حجة الإسلام هذا بالنسبة إلى الحجم بالنسبة إلى العمرح إذا عتق وقبل أن يبدأ في طواف العمرح أحرم وهو صبي أو أحرمه من نور ولما قرب من دخول مكتة نخذ هرم عتق عتق العبد فطاعها وهو حرف وسعى أجزت على الله الحمد على الله الإسلام لأنها أتى بارك وهو حرف لا تجيء وهكذا الصديق لو اختلنا قبل يطهر يطوف إذا إنها تجيء على الله الإسلام لأنها أتى بارك وهو مكلف ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فالصدامته مشروعه ولا قدر له محدود وكذا تجزيه العمرة إن بلغ أو قبل طوافها ثم طاغ وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام هذا مستهنى من العيديه من الله الحج لأنه لا حرم مهرج وراحرم قادنا وهو صبي أو وهو من ولما قدم مكه طارق الله القدوم ثم سعى بعده سعي الحج الذي هو ركن من اركان الحج ولما سعى وذهب الى منى ثم الى عرفه او عرفه واتى قراه وفي عرفه وكل اعماله بعد الاعمال التي بعد عرفه هل يجزيه هذا عن الاسلام لا يجيه. لماذا؟ لأن رتنا من أعكامه قبل سعاله قبل العتكة وقبل البلوغ على رهو السعي فيقدمه قبل طواف القدور. لا لا طواف القدور. طواف القدور يعلم أنه سنة أنه سنة كان الله جانا وعجبا. لكن السعي عندنا ركن. فلما جاء به قبل أن يبلغ أو قبل أن يتحرر صار لقد جاء ركنا من أعمال الحج لا وهو غير مكلة فصارت كبعال الحج ما أتى بها كلها بعد التكليف فأصبح الأملام هنا يجيء عن حدية الإسلام الخانس <تصفيق> الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني قطني وعن ابن عباس النحوة رواه ابن ماجه وقال اكلمة الاستطاعة الصحة وقال الضحات إن كان شابا فليؤاجل نفسه بأكله وعاقبته وعقبته, وعقبته هذا الشيط الحمس من يوم على الاستطاع الله تعالى به في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا وفي هذا الحديث أنه عليه السلام سئل السبيل فقال الزاب والراحلة فإذا ملك الإنسان الزاب والراحلة الصالحة من مثله فإنه يجب عليه فإذا لم يستطع فما أجوب عليه لكن لو استطاع أن يمشي ولم يكن عليه مشقة فإن ذو من ما يوجب عليه الحج غدا قدميه إذا كان يستطيع أن يحمل متاعه ما يحج نفقته يحمل نفقته ونحوها أو يحجن ويستغن يستغن ويخدم هؤلاء بطعامه ويخدم هؤلاء برقبته فإن عليه الحج ولنعنى عقبته وركابه يركبونها رقبة يقولون مثلا تخدمنا إذ ما تحفظ إذ لما تسكيها مثلا يكونوا يخذون على الإذن مثلا او تحمل معنا متاعنا وترفعه وتعذره وتخدمه ونرقيك عقبة أي يركبك في كل يوم ساعة أو ساعتين فإن عليه يد لأنه يستطيع يستطيع يحضن هؤلاء ينفقون عليه ويحضن هؤلاء يركبونه فأصبح قادر على الجهاد وقادر من واذا وإذا يكون ركوبا مستنفاً وإنما هو رقمه لأن كثيراً من الحجاجي اردتهم انا يسافروا من هذه البلاد إلى مكة راجلين إنما يصيرون خمهدوا عبدهم لهذاً وإياباً بابهم حفاة وبابهم منتعلون وهم كلا فالأغلب وأنهم ينشون حفاةً و يبطعون تلك المفازات كلها على أرض الحد فإذا وجد من يحمل لذقته وطعامه ونضاشه واستطاع أن يمشي ولم يكن عنه لشقة فإنه لا يسقط عنه الحد يكون الحالة هذه مستطيعا وهكذا تراصلت البلاد لو كان هناك بلدان مستبكة من بلده إلى أن يصل إلى مكة كل يوم البيته في قرية ويقين في أخرى ويجد فيها متاعا نفقة طعاما يريح نفسه فيها فإنه والحال هذه لا يشكت عليه لأن يحجى أراجلا لعادر هادته الى هند الطالب نحوه وهكذا إذا كان قريبا بعض البلاد قد يكون قريب من مكتا على نرهله على نرهلتين يوم يومين هتا اياما فهذا ليس عليه مشقة ايامها مرادنا إما مع رفقة وإما أن يحمل متعه او ماءه حتى يرد الى الماء الاخر وياتي الى البلد الثاني ولا مشقه عليه والحال هذا فيؤدي الحج الذي هو مستطيع اليه لعروض قول الله تعالى من استطاع فإن الله اطلق وهذا مستطيع ان يحج على قدميه في هذه الازمنه كما تعرفون خفت المؤولة فأصبح الوجوب عاما أو غالبا للكثير من الناس لقدرتهم على الوصول بقرب المساعات التي كانت 3 الطعيلة هي بمشقة العظيمة التقاربت لوسائل النقل لذا وجوده الطرق المسهلة المسهلة وجود السيارات التي تقطع المساهلة الطويلة في زمن قليل وجود الطائرات وجود الباخرات وكطارات هذه مسهلة فإذاً ليس هناك مساقة كما كانت معتادة الحديثني دعوه من كان في الجنود حولها وقبل 50 سنة يقولون قبل يكون هناك سنوات لا على السواحل ولا نترك إلا المدينه ياتونه يدخلنا أن المدينه يأتون الى المدينه بدون الى المدينه يهددنا الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه الى المدينه مساعد الله من بلادهم منذ خمس سنين والآن وصلوا إلى مكة يقرر أن اكتفع ناس من ثم يرجعون خمس سنين أخرى فيكون سببهم من الهج عاشر سنين يعني تلك الأزينة ليس هناك سبب إلا على السفن السفن القديمة و يعني سيرها بطيع كما هو معروف أو على الظواحل والإذن التي تطول مدة قطعها المسافة معنى يعوقهم من, من عرقلة في المدن وفي الدول كل دولة تعوقهم وتحبسهم مدة فمن هؤلاء قد يكونون يعني تكلفوا وإن لم يكن رجباً عليهم لكن رأوا أنهم في استطاعة يبلع الله في الخجي عشر سنين فكيف الأرض أولئك الذين لا يأتونه إلا في عشر سنين أصبحوا أكثرهم يعني أبرار أنهم إذا كانوا من واحد لا يكونون أكثر من شهر الشهر الواحد يكفيهم لهاباً وإيهاباً أو على الأقل شهر ونصف على الأكثر ف الوجودي لهذه السنة كي أكثر وهذا السبب في كنونتي الزحام في هذه الواسط فإن الحج قبل ثلاث أو أربعين سنة الواسط ما صار فيها زحام إلا أعداد قليلة لا يتجاوزون عسكراً نعوها يعني لا يخرجون عن وسط مينا كان أهل الحج لهم وسط مينا أو في مينا. لا لا تبيق به، صلعا عن غيره من النساء. هذا اللي عليه النساء مكرر في الجنة، سر السموذي الخمر. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضل عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، ويكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت لحديث كفاب المرء إثماً أن يضيع من يقوت وقال في الرضة والكافي إلى أن يعود فقط وقدمه في الرعاية قاله في الفروع إنها قطلتي ينفقها في عسد لابد وأن تكون زائدة على كراية, كراية أهله وصالحة لمهنه فإن الناس يعتبون فمن من يكون محتاجا إلى نفقة كثيرة حيث أنه يتعلق به رفقة ويزوره زبار وذلك اذا لم يجب ما يكيهم لم يجب عليه إذا وجد نفقتاً قد تأتيه فقط لنفسه ولكن لا يأتيه عادة في بلده فرفقاءه وعظياقهم ونحهم فإذا لم يجر لهم فإنه لا هج عليه وكذلك إذا كانت تلك النفقة دون قدره لأن الناس يختلفون. ومنهم من يكفيه في النفقة في مثلاً أهل الطعام الأبناء ويتغلل مثلاً ونحرة ومنهم من من يعتد على ذلك فيحتاج مرشب المعارض إلى فرد إلى حبل إلى لحم فقد عرض ذلك فإذا فاقت ذلك لن يتطعه في هذا السفر لم يجب عليه لكونه فقد ازياد الذي هو اصل في الاستطاع. وكذلك الراحله لا بد أن تكون صالحة للمهلة فلو وجد مثلاً راحلة لا تصلحون ولا, ولا تناسبوا للمهلة لكونه لم يعتد أي عركبة مثلاً هذه فإنما مثلاً بغلاً أو خناراً عن حزانك فهذه إلا القصرة أن يركبه فمن هذا لا يكون حج وادماً عليه أن السيارات كل هي تأكلت رقيعها وأزوارها أيضاً تتفاردت ولكن لا فرق بينها في كارها وكان كل منها يحصل لانفوض الانفترض يعني كاع كل منها يحصل به مركز المريحان و مغذيان وهو لا سجا هو هذا نيان انه لا فرق بين ذلك فلا يقول لن أجد السيارة التي تناسبني أنا ما أرتد إلا أن أرتد في سيارة الظاهرة ونحو ذلك نقول ماذا لا تأثر لك سيارة يحصل بها إبلاغ لن تخدف الحج لم يسكت لا يسكت عنها الراحلة والزاد لابد شرط أن هنا زائديني عن حوائدها الأصلية ومن ذلك بحاجته مثلا الى كتب غل هو بحاجه الى كتب ان يستصحبها ليتعلم وليقرا وليعلم فهل نقول بر كتبه هذه واسترداد المراحله نقول كتبه قد تكون حاجتها اشده وغروبته اليها اقوى فلا يلزم ببين كتبه ليحج مثلا لقيمتها وهكذا, وهكذا مثلاً أخذ خدمته إذا كان منه له لا يقال إذا كان عندك خادم بيع خادمة وحج بقيمته وهكذا أسعده ما نقول بيع هرش بيتك وحج بها قادر ما دلتا عندك هذه الأدوات ملحوها ولا عليك أن تدرى هذه الأدوات بيتك وأواليه وتحجر قيمتها لا يفضل لأن هذه من الحاجات الضروريه التي يحتاج إليها في كل حاجة وهكذا لحقة أولاده بالبادة لا بد ان يترك لهن فقط ان تكفيهم مده غيبه كان هو الذي يكفيهم كسبه فلا بد ان يترك عندهن ما يكفيهم مده حجه هل نفقه لنا المعتاده الاكل المعتاده كثره المعتاده تون ما ذلك وذلك لان النهقه على الاولاد هي من الواجبات واجب على أن ان على اولاده وان يكتسب لهم حتى يسد نهقتهم وحاجتهم وبرد الرؤيه في هذا الحديث كفار بالمرء اهلا ان يضيع من يموت ولعدين آخر أن يحدث عن من يقول من يمو نقوتهم كرامي إهبت فإذا كان يأثم فإن عليه أن يبتعد عن هذا الإهب وكثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اليد العليا حير من اليد السفن وابدع لمن تقول وَحَيْرُ الصَّدَّقَةِ مَا كَانَ عَنُّ وَهِدِقِنَا له بدل وهو عَلَى عن العادث وأن النفقة والقوة الضروري فليس له بدل فتقدم قوة من تنوره من الأولاد حتى فإذا وجدت ما يكفيهم فهُلَنِكَ تَحَجُّ بِاللَّئِمْ كلهم مأمونين الشيخ لوح تج بعض ويش مثلا صديق لما أخذ جميع ماله بدون مال ولا. ان الله الأئمة أن أرو بكن تصدق على جميعنا عنده هل أرو بكن غي على نيمون نقول لا. وذلك لأنه يكفيهم كسبة لأنه عنده كسب عندما إن اجتمع عنده شيء من المال فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم صدقه أتى لما عنده من المال لكن عنده صنعة او عنده فرهة أو له, له مثلا جضاعة أو عنده شيء يكتسب منه يقوت به أهله فهذا يقرر إنه ضيع من يقوت فهذا سعى من يمنقوت فمن, فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأثم من أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور ولحديث ابن عباس المرفوع تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وأما تاخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه سيحتمل أنه لعدر انتقوا على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع آدم ذلك ضروا وهو منفي شرعا ولو بحرا لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد تتكلموا عن هذه المسألة وهي أعلى مسألة سلاحية فهل الحج على الفور او على التراحي قولان للعلمة والمنهب وانه على الحور فمتى قد على الحج وجد عليه المبادرة وغن يجدها التأخير وهذا الحديث بادروا بالحج أو تعدروا الحج عن الحديث الله فإن أحدكم لا يدري ماذا يعلم وما يعرض نهره وفي حديث اخر فان النابله تمضى تطيع والرجل يمرض فان يعتري الانسان عرائق تمدى فقد يمرض وهو الان سليم وقد تضيع وتنهق نابته التي يحج عليها فلاجل ذلك متى تيسر لكم فلا تؤخرون هذا مقتضى هذا الحديث بادروا بالحج او تعجلوا الحج يا فيقول متى في كملة الشروط لجم الإنسان أن يبادر وأن يحجر حتى يؤدي هذه الفريضة التي هي دائرة لذنته واجب عليه وحضر عليه التأخير. وأن القول الإسلامي وهو أنه على, على التراحي يعني انه يدور بتاخيره ولا ياذن بذلك وانه لو ما لا ان يحبنا قدرته لم ياذن لانه اخره بغير هذا التاخير اخر شيئا جائزا تاخيره القائلون بانه على التراخي استدلوا بتاخير النبي صلى الله عليه وسلم على الحجيج الى سنه العاشة. قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان قادراً على أن يحج سنة همان لما فتحتنا الكهوراً يحج وكذلك لن يحج سنة تسع فلما أخره إلى سنة عشر جنع على التوسعة وأن الأمر على التراحي أنه جائد هكذا قالوا والجواب أن الذين قالوا انه على على الهرب قالوا إنه لم يهرب عليه مسج في ذلك الزمان لا يضع من أن مسجلا يهرب الله سنة سنة عشر فلذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد والعلم الصواب أنه يبقي مسج سنة تسعة. وعندما كان لما سنة فتر كانت سنة سنة يحجيها المشركون فكان أن البي صلى الله عليه وسلم أن يحجي وشعاره السنة باقية فأرسل أمى بكناً لأن ينبه الناس في المستقبل وعلى قطع آداتهم حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجتهم رزهة عن أعلان الشركين وعن محابطة الشرك المشركين فأمر الصحابة الذين حجوا معاه بكناً أن ينعلوا لأول سورة براءة وأن ينادره انه لا يحج بعد الآب مشره ولا يطره بالبيت عبيان ومن كان له أهد فأهده الى مدته ومن لم يكن له أهد فله مدة أرضات أعصر يسيح في الأرض ثم هو بعد ذلك مضاح الدني والمال ليس للعصون نادى الصحابة في المنصير بهذه الكلمات لما كان في سنه عشر كان المسلمون قد تنصروا فعجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين به ليس لن يكن معهم شيء من عادات الشرك فما اخره صلى الله عليه وسلم الا بعذر وعرفه انه وزن سنه همان وقيل سنه ست فأرغبون إنه قدر سنه ست يعني سنة الحديدية بقوله تعالى وَأَتِمْ خَجَّمَا لَلَّهِ فَإِنَّهَا نُزَلَتْ لِخَيْئَةَ الْخَدَيْدِيَدْيَةَ بقوله فإن اخسرته على هذا فإن هذا فإن الحج لا تنكّلوا فيه لا تنكّلوا سنة ست ولا سنة سهل لكون المشركين قد ثلاثة بعاداتهم عاداته الرسول الصالح متي يقيم منكثة إلا ثلاثة أيام من عرض القضاء كان على ثلاثة سبعة ثلاثة هنان كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغلاً بما هو مشغلاً ده؟ فأولا بحر بغزوة هوازن ثم بقصاري أهل الطائف أضيع يوما ثم بقسم الظنائن التي قسمها ابن ذات الحج وهو منشغل لذلك وقال الناس حوله وقد اخذقوا به في كل مكان فلن يتمكن من الحج كل سنه حج المشركون على عادته فاذا ليس في هذا دليل انه صلى الله عليه وسلم اخطر الحج لراي العذر وانما لما تيسر له لاجر اليه بحجه اما اللحم الثاني وهو امن الطريق هذا ايضا اعتبره بعض العلماء شاقا قالوا لا بد من امن الطريق لا يجب الحج مع الخوف اذا كان وجه الطريق قطاعا يقطعون السبب وينتهبون ويقتلون ويشفدون ويفضقون فإن الحج لا يجب حتى يكون الناس آمنين على دمائهم وأموالهم لماذا الحجاج قد يكونوا مقلة والقطاع كهرة كما حصل ذلك في كثير من السواء سنوات في القرن الثالث وقرن الرابع والخامس كان قطاع الطريق يجلسون على طريق في جاد من خراسان ومن العراق ويقطعون عليهم السبيل فيأخذون ازواجهم ويتركونهم في الجاد ويأخذون رواحلهم فيموت كثير منهم ويخرج بعضهم حباتا إلى أهله فمن كان كذلك كانت هذه الشروط يعني شروط الأمن مرحلة للشروط الأولى. فتكون الشروط ستة وهي الإسلام والعقل والتمييز والحضرية والاستطاعة وأمن الطريق وشرق بعضهم أن لا يكون هناك خفارة وهي الضرائب وذلك لأن بعض القطاع قد يغذبون على الفجاد ضريبة لا يتركون أحدا لحظة إلا دفع إليهم مالة فإذا كانت تلك الضريبة وتسمى إخانة كثيرة قد تضر بالإنسان لم يجب عليه الحج أما إذا كان يستطيع أن يدراها ولا تضبه فإن الحج لا يستطع له هذا سؤال يقول إن كان موجب عليه الحج نبيل كما هو الحاج لسندوق الثاني عنه الحجس قطر عنه الحج علم أنه ربما يبذل في وليمة قبل ما ينفقه في الحج إجابة عن السؤال نقول لا يمنع الحج لا يمنع الحج إلا الدين الذي يطالب به أهلا يقولون له لا تهرب وأنت مدين لنا النفقة التي تنفقها على الحج فأعطناها رفاءا لجيء فنهر هذا إذا لم يستطع أن يوفيهم ويخذ فإن إبراع ذمته الأولى ولكن مثل ما ذكر السائر أن كثيرا من الناس يسرفون إما أنهم يستدينون ويسرفون في الظلائم ونحوها وإما أنهم ينفقون أموالهم ويتركون مبيونهم وإذا جاء الحج فاعتذروا بأنهم مدينون ما كونهم لا يتحاسون من كغرق لفتات فمن هؤلاء ملومون وقالوا كيف أنك تنفق هذه النفقات ولائمه في حفلات ولا تتحاسب كثرتها نفقه الحج قد تكون كنفقه واحده من هذه الولائم ونحن فكيف تنفق في هذا بسخاوه نفس وتنخل عن ان تنفق في الحج الفا أو الفينين في سبيل الله وباداء فريضه فرضها الله تعالى عليك وتقول إني مدين. ثم يقول أيضا للكثير من هؤلاء الذين يعترضون بأنهم مدينون. نقول لهم هل ترى أردت أن تسافر إلى القصير مثلا؟ هل تستأذن أهل الدين؟ وتقول لنولي وإلا أعطيتك لغتكي إلى القصير أم لا؟ إذا أردت أن تسافر إلى الوادي مثلا أو الى أذهل الله ذلك. وتحسن مثلا خمسمائة ذهابا عياما أو ألهم لا تستأذن أهلكهم لا تذهب له كل شعب مرة وتلقى هذه النفقات وقد تكون من الحج اكثر وطن فلا تستأذن أهل البيوت إذا أردت أن تسافر هذه الأسفاق وتعتذن وتقول الحج سقط عني لاني مدين من هذا أيضا لا يسقط عنه يموجب هذا الدين والذعو من الذهنة يعتقدون ان مجهد الدين لا يجوز معه حق ولا لم يطالب به صاحبه ولماذا بما رأيت اني رأيت اناسا في عرفه في عرفة قد اجروا سياراتهم على حجات وهم مع ذلك لم يحجوا. ينسوون بسيابهم. ما الذي منعكم لحج الحمد لله عجب لكم؟ أصحاب الدين يمنعونكم أن تخلوا السياب وتلبسوا إحراما. ما يمنعونكم؟ هل يمنعونك أن تلبس, تلبس أزعاً وريداً؟ أصحاب الدين يمنعونك أن تساعد مسيرة تغشرو فيها يقولون أعطنا لها قدر. فأنا وقد شاف وصلت إلى عرف. لأجل التكسب ولأجل الدنيا ومع ذلك تفوق الحد وتقول إنك مدين اصحاب الدين ما يمنعونك من الإحرام الإحرام ليس به من ذات الله ولا مضاقة عليه <تصفيق> فإن عجز عن السعي لعدو ككبر أو مرض لا يرجى بروه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه بحديث ابن عباس أن امرأة من ختعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركت بريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه فعلم منه جواز نيابه المرات عن الرجل قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه بقدرته على البدل قبل شرعه المبدل هذا نحف الحج عن العبود عن العاجز ونحوه دليلها قصة هذه المرأة الخدامية التي ذكرت أن أباها أدركت ذريبه الإسلام يعني الحج وهو قادر لجهه المال عاجز لجهه اللدان لا يستطيع الركوب ولا يستطيع ان يستوي على الراحلته فالحج واجب عليه استاذنت ان تحج عنه فاذن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على قلوب منها جواز حج المراه عن الرجل وان ذلك كامل لا نقص فيه ومنها أن الحج يجب على الكبير ولو كان عاجزا عن المباشرة بزدنه فإنه يحج عنه من مانه لقولها أدركته فريغة الإسلام شيخ كبيرا لا يستطيع استبوته فقوب على طاحلات ومنها أن الحج على يجب بالمال كما يجب بالبدن فمن استطاعه يحج ببدنه وجب عليه وإلا وجب أن يحجد عنه من بلده بمال يبذل من ماله النائب الذي يحج عنه ويأخذ أجرة على ذلك عليه أن يراعي يأموها أولها أن يكون قد حج عن نفسه فلا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه لكصة شره الله إلا الذي قال للباك عن شره الله حج عن نفسك ثم حج عن شره الله ومنها أن يكون قصده من الحج, الحج نفسه لن أجرع أن يكون قصده أن يحصل مع الفجاج وأن يقف في المشاعر وأن يحصل له الوقوف بتلك المناسك وعملها ونذر الرحمة عليه ما يخج هذا هو قصده وهدفه لا يكون قصده المال الذي يبذل له فيحج لأجل يأخذ المام لأجل أن يحج لأجل أن يحجر لها الحك ويعبرون عن ذلك القوة بهم يأخذ يأخذ لأجل الحج يأخذ المام لأجل الحج لا يحج لأجل الأخذ لا يجعل الحج أن أكسبا يتكسب به فان الحجه من الاعمال الشرعيه والقربات الدينيه التي لا يصح اخذ الاجره عليها فان الاجره لا تصح على عمل يختصر فاعله ان يكون من اهل القربات اذا اقلت من يحج عن قريبك وعن والدك العاجز ونحوه فانك تختار اولا الدي الذي يكون يحدد عدينه عن الخيانه وتختار العارف الذي يعرف المشاعر عن المناسب حتى لا يترك شيئا وتختار الأمين الذي يكون مؤتبلا فينفق من نفقتك الذي أعطيته في ركوبه وفي نبخه وفي نفقته وإذا ترثر منها شيء خده عليك وإن لم تأتيه فلت اقترض أخبارك بأنها ما كفت فتعطيهما أذهاك ويدوي أن حجته أجرها هذا المنوض عنه الذي هو أخوك أو اخوك او نحو ذلك من مريض او عاجز أو كبير او نحو ذلك من اين يبدا يبدا بالحج من بلد مخزوج عليه إن كانت سريقه لانه وجدت عليه النفقه وجدت على هذا الشيخ الكبير وهذا النذير وجدت عليه الخجة والغمرة الأجيشة لها سفراً من بلده ذراباً الى إليه إياداً فتقيم من يحج من هذه الجلد فإن كانت السلكة قليلة لا تكفي جاهز أن تحجج عنه ولا من النكة أو من الطائف الذي يحج من هنا مثلا قد يكفيه ثلاثة عادة او أربعة. والذي يحج مثلا من الاحسر لا يكفيه الا خمسة ونحضر والذي يحج مثلا من الخليج ودول الامارات ويذكرون انه يحج جعشرة فرما ان الذي يحج من اكثر بلاح اذا او او ما رأى او ما رأى او كان هذا من اهل المنطقة السرطية جنة ومزان رايحة جنة من الرياض جنة من بلاده من خير وجنة حتى ينفط عليه منها اليها هذا إذا كانت هذي الله أما إذا كانت نافذة فإنه من أي مكان من أي مكان ويزئه ذلك ما لم يزئه بطيئا لنقدر أن هذا المعظوم شوف هذا المريض تعافق بعدما ذهب لا الحاج بالنفقة فإن عوه ريكا لا أن يؤهد من الوكيل لن تسقط عن المعظوم بل اصبحت واجبه عليه عليه لبدنه ولا يكفي حجه له ايمانه وجدنا هذا المكان مريضا فلما عوفي لن يسقط عنه اما ان لم يشفع الا بعدما ثلاثه وكيل بالحج لكن لا احرج فانه يجزى ان شاء الله فلو مات من لزمه حج او عمره باصل الشرع او بايجابه على نفسه قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الاداء ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس أن امراه قالت يا رسول الله إن أمي نذرت إن, أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضى الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول دبيك عن شبرمة قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ للدار قطني هذه عنك وحج عن شبرمة <تصفيق> المذكر هذا يتعلق بما إلى حج المنوض عن النائب بعد موته نقول من نعت وهو لم يحج فإن الحج يخرج من تلكته ولو لم يوصده ويكون من رأس المال لا من الثلث وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ودين الآدمي يخرج من راس المال فهذا معت وهو يستطيع وعنده أموال انتزع المفاس المال أجرة حجة وحضرة ورطيها من يحج به كما ذكرنا في حج أنه نريض ونحوه لأنه الحج عنه من بلده فيعصاه من يحجه عن الانسان الميت من بلده الذي وجد عليه وهو فيه فلهذا الحديث وهو قصه هذه المراه التي ذكرت ان امها ماتت وأن عليه الصلاه والسلام شبه الحج بالبيت وقال يقضي الله له الله احق بالمحبه لما ذكر انه يشترط ان النائب قد حج عن نفسه لا بد وان يكون قد حج عن نفسه فاذا لم يكن حج عن نفسه واخذ منك ما لم يحج به عن ابيك غضبا أو نفلا فإن هذه الحجه تكون عن نفسه ويكون مالك الذي أخذه دائما عليه ويا من هو أن يحج لله العادل باطلا او يمتهل عليك وذلك لانه لا يتطوع لا يحج او عينه لمن لا يؤدي حج من هذا الحديث رجع نفسك ثم حج عيسى الغبا وتزيد المراه شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر مرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح مكلفا بلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدون لما تقدم وأجزاءها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها نترى أن المرأة أو استرطلها شرطا سادسا وإذا عددنا أن نفقه شرطا سادسا وهو وجود المحرم في حاقها المحرم هو زوجها هذا قريب وهذي تحرر عليه تحرينا وأبدا من سابقا أو سنين. لنسب او سبب مبارك النسب هو مثل ابيها وابيها وان غلق كجد او جد جد ابن وان نزر ومثل اخ او ابن اخ او ابن ابن اخ او عم او خال هؤلاء مخالقها للنسب وانا بالسبب فنهل زوج ابنتها زوج ابنتها او زوج امها هذا من بسبب وذلك لانها تحرم عليه تحرينا المعبدة وهذا السبب مباح هناك من تحرم عليه بسبب غير مباح كالمناغنة ليست محرما لزوجها الذي لا علته وإن كانت تحرم عليه تحريباً مؤبداً لأن هذا إسابة محفظ وهو الإتيار بهذا لعاني ونحفظ فالخاطر انها لا بد أن تجد محفظ فإذا لم تجد محفظاً يساقطع الهالحج ولزنها أن توكل من يحفظ عن حفظ هذا النهر اشترطوا له شروقا وهو ان يكون بالغا عاقلا فاذا كان صغيرا لن تحصل النهرميه وكذلك اذا كان مخبلا او مجنونا لن تحصل النهرميه التي هي الروايه والغيره ونحره لأن المرأة نهرا للفسق ونحوها فإذا لم يكن لها نهرا انتدت إليها الأنظار فإذا كان لها نهرا قصرت عنها الأنظار وهذا النهر يكون لها بهذا الإيادة. لو قدت أنه مات وهو وهي في الطريق مات وهي في لا ماذا تفعل؟ إن رجعت رجعت بدون نحرا وإن كملت كملت بدون دون يقول يقولون والحالة هذه تحج مع رفقتها تحج مع النساء الذين معها وتكملوا ويجيها مع أنها لو حجت بدون محرم أجزأها ذلك رئيس الله ولكنها تعتبر آدمة وهي قول المالكية أنهم يجوز حجها مع نسوة اثقات وأن المحرم ليس بشأن إذا كان هناك نسوة اثقات معهن محارمهن وكانت في وسطهن إذا إنه يجوز لها الحياة وهذه ينتهي والعجلة في علا لام يعني في استمرار المحرمية، فقال هي صلى الله عليه وسلم لا يحل المراة بالله بالليل الآخر أن تساجرة نسيرة يومين ليلتين إلا أن هي نحرًا ولي رأيت نسيرة حلاهل ولي رأيت نسيرة يومين ولي رأيت أن تساجرة بريدًا ألا أن تساجرة بريدًا والبريد امام المئه الفراشه وتنسخ مسيره ساعتين من الصنع الاقدام يقول بعض الناس بهذه هذه إن هذه المساحه تختار في زمن قصير فإذا على هذا يجوز لنقاكي ان تسابق بدون نهر من إلى مكه من الرياض لانها قد تكون مسيرة ساعة في الطائرة مثلا أو إذا القصير مسيرة أربع ساعات وهي أتعلم من الذريد لأن الذريد إذا قلنا إنه أربعة غراسة فهو ست ساعات وإذا القصير أربع ساعات فتسافر بدون محر ولحذابك لكن أنا أقول هذا إذا كان لنا السوق مأمول وأنه ليس هناك خلوة فالأنه أخر من لقبل من كونها تغرب البراني من هردة وحدها من خلاله إذا كانت معرفقة في سوسط الطريق ومعرفة يراتي أمامها وخمثها وله ذلك ولكن على كل حال هذا مخالف لنص الأحاديث والإمارات سفر هذه الطائرة أيضا قد وحص فيه كثير من المشائح والآخرون لم يمحص فيه، وقال إنها عرضة للضياء وذلك لأنها تلوث تصل حاطفيا لوليها لجدة مثلا أن يستقبلها، فقد لا يتيسر له جالك فتضيع ولا تدري أين تذهب وقد يحصل حادث وقد يحصل حادثا فالطائرة او انها تفضع مثلا او تهزر في بندة روح الى التي هي او لها او ما اشبه ذلك من الحراجة العالمة وان كانت العادرة لها كلها ليست غريبة بل واقعيه واقعية فبكل حال سفر المرأة لجيب النهر من المتفض الضيئة ذكر الشيخ وتقدر على اجراثه <تصفيق> فإستفقوا أيضاً أن نفقته عليها لأنها هي التي أزمتها بسلاثة والمعهن ولا هي لو انتنع لن يلزمه وإذا انتنع فإنها تنم وقت وإذا هجأ بها فإن جاء مركبه عليها وننهقته عليها أجرته إذا كانت فتركبوا بأجرة عليها لأنها هي التي سببت أن يذهب المرحب وإن حج يكدون محرم وإن حج من محرم أجد أهم عن إحرم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الإحرام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 وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه المواقف لأهلها ولمن مر عليها <تصفيق> ولكن الاصل فيه النيه فمن عجل ولم ينوي لا يعج محرمه ومن مر ولو لم يولد عجل محرمه يعني فليس مجرد التجرد وللاسف الا لمن جاء اهراما لم يكن هناك نية واذا كان هناك نيه للدخول في النسر واذا قد عزم ولو كان عليه ثيابه فانه محزن فلو مثلا ان الانسان لبس احرامه في الثياب اذا غنى الرداء وذهب في الاسواق يتجول اللباس ما يأتي محينه إنه ما أعجي هذا اللباس وهكذا لم نبسه للطريق متؤدياً إلى مكتة عندما رفت سيارته لنبس الإزاء رواسجة فما يقال إنك أهضمت قبل ميقات ما دام أنه لم ينوي وهكذا لو وصل إلى الميقات ولن يجد إحراماً وأحرم بحيابه ولد أصبح مهرماً ولو بحيابه المتابع لأن الإحرام هو النية وقد حصلت أكثر ما استعروا بياد النسك فأصبح مهرماً ولو عليه كميصه وغاملته وصلاه وينا يكون عليه ثيابه عليه وهو محرم المفصل ان هذا الدهران هو عقليه مسرك هذا الدهران هو اول اعمال يعملها الذي يجد اداء مسرك اي حزب او أمه. أول ما يعملها ويعملها أو يتنبسوا بالإحرام إذا وصل إلى النقاش إذا وصل إلى المراتيط المراتيط هي الأماكن التي حزى جهنمي صلى الله عليه وسلم محيطة من الكثير من جميع جهات على أهل كل كمها مراقب حتى إِلَى غسل إليها من نرض بها ركباً ليه وأحضر. والطبع من ذلك أن الذي يقبل على مكة لأداء هذه المسرة يتهيأ له قبل أن يصل. يقصر هذا كنقل أن يصل إلى مكة وهو متهيئ على هذه الهيئة وعلى هذه الهيئة بجلدات خاصة وبيعمال خاصة ونفاء الأطوال خاصة هذا السبب في شرعية الإحضار كنقل أن ينصل مكة فهذا دخل مكة وإلهه يشراه في الأعمال التي وعلي بها ذلك المسر قبل أن يدخل هو متصف لها الإحرام ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقتها للواقف أوضع لقاته المجد الذي هو قبل المنازم ولقاته نقاط أهل المدينة وفريق الخليطة نقاط أهل الشام الجحلة نقاط أهل المنيران وكلها مواقف مشهورة وإن فجح العراق جاءوا إلى عمم وقالوا إن نقاط أهل نجد جاءوا عن طريقنا ووقت لهم عمره لا تعرف وفي هذه الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لا تعرف لأهل العباق ويمكن أن يكون عمره ووقته هو فقط توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن بسحب الطريق نبيا فرم الطائف معنز بن عكرة لا ينظر إله ولا ينظره للنقاط الأصلي الذي هو قرن فجعلوا ما الحديث الذي هو رضي نهرا فإنه محاذقا من المنازل الذي يحرم منه أهل أهد فأصبح منه نقاطا كما أن ذلك الأول نقاط فالخصص أن هذه مواقيته لأهل البلاد. من مرض بها قاصد المكة يريد أن أمسك حج أو عمرة وجد عليه الإحرام منها وحرم عليه أن يجاوزها حتى يحرم لا يتجاوزها إلا بعدما يتربس بأحد النسكين الحج أو العمرة كدلك إذا كان المُهرم دون هذه المواطي فأهل جبسة الذين هم دون المواطي أو هذه الجلاد التي بين الميقات وبين مكة فإنهم يحلمون من بلادهم ولا يكلفون أن يمجعون إلى الميقات فالحاصل أن الهرام من, من الميقات فأنه واجب لمن أراضي المسك ولاذا ينظر من العلماء هنا أنه كل من نرض على ميقات من هذا المواقع قاصد المكة عليه أن يؤلم ويحرم عليه أن يتجاوزهم إلى لدينا لا شك لان الانسان الذي لا يتقي الله هذه برئ ولو انه قد تنارا مبالا ولو انه قد حقا مبالا لن لا ياتي للسنه الناظره قاموا بطين متداه اذا تاينين واستذلوا بأن صحابة التابعين وعلمة الدين ما كانوا يتجاوجون النقاط إلا محرمين كل ما غضوا عليه يحرموا سواء انقصدوا مكة لكجارة أو لزيارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من الأسباب فإن كل من مرضى على النقاط لا يتجاوز إلا محرم وذلك بحرنة النكال الذي هو النقاط وحرنة مكة حتى جعلوا من خصى لصيار لا يدخلها محرم ان من كان لا حاجة ستكاظر هل قل قل مشهور في كتب الفقهة غالب الفقهة ولكن في هذه الأزمنا لكاذرة التردد قد يحبك فإن الإسان ولا لن يكون خشاسا ولا حطاما ولا سياما ولا مليلا قد تتردد فقضوا حاجته بشهر الله تادي هلالين راباً سينا إذا كان من أهل البلاد مجاربة أهل الطائر وأهل المدينة فقد تبه تبهوا له لغاراً أن يذهب إلى مكة إلى عبد الأرضام فيشكوا عليه بحرام خدم الأرضى بلاده المراقية فرحصوا له العظيم ويتجدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهم ولمن اتى عليهم جرائب أحدهم ممن أراد ممن أراد يا الله دل على أن من اتى عليهن ولا يريد الحج ولا العمره الا يلزمها الإحرام وهذا دليل واضح واستغلقه وتاوضح زلايته شيخ الاسلام وغيره من علمه الدين اما تحديد المواقيت ومساخاتها فهي مشفوقه معروفه ومن منزله دون